أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلفق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنت سآتيكم, سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنظرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ كَمَا بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضا من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتحين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا فحر وَجَعَلُوا بِهَا وَالسَّيْقَمَتَهَا ۚ أَنفُسُهُمُ الظَّلَمُ وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْ طَيَّرَ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحَشَرَ سُلَيْمَانُ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتىَّ عذَا أَتَعَ وَابٍِ نَمْ ل قَالَت نَمْلَ سُأَْهَن نَمْلدُخُلُ مَككَِكُمْ لا يَحطمَنَّكُمْ سُلَْم لَا يَحْطِ مَنْكُ سُلَمَُ وَجُُودُهُ وَهُم لا يشُْ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 لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَىٰ أَلْبَحَمَهُ أَوْلَىٰ يَأْتِيَنَّ يَدُهُ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئت كنسدئ بنبئ يتي إني وجدت امرأة سملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وَجَدُّهَا وَطَوْمََا يَسجدونَُ لِسَّنْتٍ دُون الله وَجَيَّّنَ لَهُ مُ الشَّيْ طانوا أََّلَ وَزَيَّنَ لَ مَُّيٍ طانوا أََّلَهُم فَطََّم ننِ السَّبِيلطَهُْ لا يَحشَدُون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 قَالَ كَمَنْ بُرِ أَقْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الشَّابِدِ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ وَلِّ عَنْهُمْ ثُمَّ وَلِّ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ألا تعلوا علي وأسوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أسوني في أمني ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَمُرْ مَا تَأْمُرُ قَال إِنَّ المُلُوكَ إِلَى دَعْنُ طَرِيقًا أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أُمَّهَاتِ النَّ وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَتُ لَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ لِبِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمْ مَا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمْ آتَاكُمْ بَلْ أَنْ ثُم بِهَجَةِكُ تَفَح إرجِع إِلَيْهِ فَلَ نَأكِيئًا النَهُ بِجُنُودِ اللاكِ بَلَلَهُم بِنهَا وَلَ نُخْرِجًَاَّهُم وَلَنُخْرِجًَا النَهُ قَالَ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ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 قَالَنَا اخْبِرُوا لَنَا عَنْ شَمَنُ بُؤْمَةٍ تَسْجُنِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ فِي لَمَاكَ لَعَرْشُكَ قَالَ السَّأَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ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 فلما رأته حكبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه فرح ممرد من قوائم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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل محسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تهتمون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رُسُلٍ يَشْهَدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّا نَرَىٰ بَأْسَكُمْ فَارْهَبُوهُ ثُمَّ لَمَّا قُولَنَا مَا لَنَا قَوْلًا مَا لَهُ وَلِيٌّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَعْلَمَ كَيْفَ كَانَتْ Nam mùa câu năm ở nàyú cóân vì nào tình là khi ra cha có nghĩ là già nên لطًا إ قَالَ لِطَوْه تَأسُونًا فَاحِشَ تَوَأَن قُم تُبصون أَإكُم لَ تَأسُونَ دَالَ شَهْوَةَم مِدُونِ بلَلْ الأم چُمْ قَوْمم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ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 الله خير أَمْ طَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً إِلَاءَ أَنفُسِكُمْ فَأَنبَتْنَا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 خَلَقَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا, لها رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا آ إِلَٰهٍ مِّنَ اللَّهِ بَلِ ٱلْأَثَٰرُ لَا أَمَّن يجيب الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رحمته تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله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 بل هم في شك منها بل هم منها عمور وقال الذين كفروا أئذا كنا توعبا وآبا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 ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيفهم مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ربف بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وما من غاعدة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقف على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن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 فلا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُدْعَوْنَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ووَقَالُوا يَقُولُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْقِضُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ويوم ينفق في الصور ففجع من في السماوات ومن فِي الأرض إلا مَن شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا آمُرُكُمْ أَنْ أعبد رب هذه بلدتي الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن ابتدى فانما يهذيني نفسي ومن ضل فقل انما انا من منذر وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون